والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبركم إذا آتيتمهن أجرهن إذا آتيتمهن أجرهن محصينا غير مسافحين ولا متخيدين أخدان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 أو لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَمُ فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْهُهُمْ وَأَيْدِيهُمْ مِنْهُ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 وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا لَقَضِيهمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَلَسُو حَظًّ مِمَّا ذُكِّرُوهُ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَطْلِعُ عَلَى خَرَائِنَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً منهم فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر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 ما إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرّفون.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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْمِلُ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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أزل الله فيه Omar, som inte بِمَا uppfyllt اللَّهُ Allah هُمُ الْفَاسِقُونَ är إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا Och بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ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 لكل جعلنا منكم شريعته ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما أتاكم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 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهان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 فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 O Allah, gör att de som är i det här landet och i de andra landerna, som är وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ مَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأطل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشان ولا يزيد لكثير منهم ما. ونزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطاف الله كل ما أنقدنا ر للحرب أطهأ الله.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 وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.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 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إثنان ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس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 وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرا مبين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 اَلاَ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ صادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.